ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذي نجاب الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد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 وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمَّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَا وَالْمَلَكُ صَفَّاً صَفًّا وَجِئَ يَوْمَ إذِمْ بِجَهَنَّمَ يَوْمَ إذِ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّ لَهُ الْذِّكْرَ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَمْتُ لِحَيَاتِي فَيَوْمَ إذِ يُعَذِّبُ عَذَابَهُ